إثنان، استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها واحد، المسعف هو الشخص الذي يقدم الإسعافات الأولية إثنان، صندوق الإسعاف الأولي هو الصندوق الذي يحتوي على عدد من الأدوات المهمة ثلاثة. ارتداء الكمامة يمنع الإصابة بالأمراض أربعة توجد في حقيبة الإسعاف لوازم الإسعاف الأولي خمسة تدليك القلب هو إجراء إسعافي بواسطة اليد لإنعاش القلب ستة بعد التنفس الصناعي يجب أخذ المصاب بسيارة الإسعاف إلى مركز صحي.